ومن الناس من يجيبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو الاد الخصام